ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقاتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما السسق إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا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 Wielkie